السلام عليكم ورحمة الله صوت فيه صوت ورحمة الحمد لله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغذيه ونستغذيه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يهده فلا هادي له لا إله إلا الله أخذه لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك خميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد تم باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ثم ان الرعد صياخ يخ والله رياكم وجعل الجنه بسوان مسكنكم نسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما جهلنا وان يزيدنا علما انه هو ذلك والقادر عليه اعوذ على أو إلى مسألة ابتدأنا الكلام فيها وهي مسألة دراسة الأسانين وقلنا أن دراسة الأسانين تنبني على معرفة الرجال أو كما يسميه البعض الجرح والتعديل وأيضا مع العلل الشق الثاني العلل فأصبح عندنا أمر وهو معرفة الرجال ومعرفة العلل فبعد أن بفضل الله تبارك وتعالى من دراسة المصطلح ثم صور التخريج وأخذنا عليه بعض التدريبات وصلنا إلى دراسة الأسانيد والتي تنبني على علم الرجال والعلم فاتبعنا الكلام في علم الرجال ومراجعة سريعة لما مر, من لما مر من الكلام في هذا الباب قلنا أن هذا الباب من أهم الأبواب العلمية لأنه هو الذي يعطيك الإشارة إلى القدم في النظر في الأحريف والتحقق من صحتها أو فيها وقلنا أن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه في هذه الآية الكريمة ان جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا وفي بعض القراءات فتثبتوا وفي السنة ذكرنا أكثر من الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذا الأمر منها ما مدح النبي صلى الله عليه وسلم به أصحابه الكرام وذكر منهم بلان وركاشة والعشر المبشرين للجنة وفلان وفلان وأهل بدر وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإذن هناك من الذين ذنهم النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عبي بن سلون وبعض المنافقين أو, أو أسماء المنافقين ممن كانوا يتسكرون أو في المدينة ولا يعرفهم أحد ولكن الله عز وجل أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بهم وايضا أن مثلا هناك بعض الذنب ليس هذا يعني يدخل في الذنب الكل أن مثلا فلان فيه كذا أو فلان فيه كذا كما ذكرنا أن الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدل لأنك لم تعدل فقال ويحك من يعدل إن لم أعدل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد خالد بن وليد أو عمر بن الخطاب أراد أن يقتل هذا الرجل قال دعني أضرب عمقه يا رسول الله قال لا لست بقاتله يخرجوا من ضئد لهذا من تحقرون صلاتكم إلى صلاته وصيامكم إلى صيامه يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرميل وهذا زند فاستخدم النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثم بعد ذلك من التابعين من استخدم هذا الأمر وهو شعار الجرح والتعديل ولكن إذا كنا نتكلم عن الجرح والتعديل فلابد أن ننتبه إلى الفترة التاريخية التي نتكلم فيها فليس الجرح والتعديل الذي يخرج علينا في هذا الزمان هو المراد إنما المراد ما ستره أهل العلم في كتبهم بعدل وإنصاف وعلم ليس بجهل وليس تعصر لإمام من العلم ولا لشيخ ولا لطالب علم ولا لأحد على وجه الأرض إنما تعصر يكون لكتاب الله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم حمل الكتاب والسنة بفهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين أيًا كان هذا الشخص فأنا معه وأنا أنتمي إليه وأنا أنتمي إليه أما من يخالفه وأنا أعلم أنه يخالفه وأقول أنا علي أتجه فهذا مرضوض عليه قال الله عز وجل قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال بعض أهل العلم علق النبي صلى الله عز وجل في قوله وأولي الأمر ولم يقل وأطيعه وأولي الأمر لأن طاعة الله عز وجل طاعة بلا استثناء وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة عامة أيضا بلا استثناء أما طاعة أن طاعة أولي الأمر فهي متعلقة أو مرتبطة بطاعة الله ورسوله فإن كان الذي يتكلم في الدين أو الذي يأمر وينهى أو الذي يفتي أو يتكلد في أي مسألة يطيع الله عز وجل فنحن نسمع له ونطيع أما إن كان يخالف كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فنحن لا نسمع له ولا نطيع بنفس الكلام وبنفس الآية الكريمة التي ذكرها الله تبارك ثم ذكرنا أن أهل العلم لا يعرفون المجاملة الدين ولا يعرفون مثلا ان يندهوا اناسا من اجل ان مثلا راه صديق لابيه او غير ذلك وهذا الكلام ليس في عند اهل العلم ليس في دين الله عز وجل ابدا النبي صلى الله عليه وسلم خير من وطئ بقدميه الأرض سئل ساله رجل وقال يا رسول الله ما ابي فقال في النار فقال في النار ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ابي وابوك او ابي واباك في النار ان ابي واباك في النار فليس فيهم مجامله ليس فيه مجامله لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامل احدا لجامل اباه فمثلا لما جامله او قال لا اعلم او كذا وكذا ولكنه الدين لكنه الدين وأم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ماتت مشركة وعمه أبو طالب أيضا كذلك فليس في دين الله عز جل مجاملة بعض الناس يقول لا هو لم يمت كذا يعني يحاول أن يندح النبي صلى الله عليه وسلم فيريد فهو يريد مرحه فيقع في الذن لأن الحديث جاءت لأن أبو طالب مات على ملة عبد المطالب ولم يموت على ملة الإسلام فيقول إنه أسلم ولكنه صرا أسلم وكذا فهذا خطأ كما قلنا الدين الدين العلنية الدين على الظاهر يحكى للإنسان على الظاهر أما سريرته فمقول إلى الله طوارة وفعل فالإسلام والدين ليس فيه مجاملة خاصة أهل العلم الذين حملوا هذه الأمانة العلم يعني أحملوهم من, من الأنبياء والمرسلين إلى أن وصل إلينا وإلى أن يرف الله عز وجل الأرض ومن عليها وذكرنا بعض الكلام كأبي داود لما سئل عن إذنه قال إذنك أذنك وقال علي بن مدينة حدثني أبي وفي حديث الشيخ ما فيه أي فيه ضعف وسئل جالي بن عبد الحميد عن أخيه أنس فقال سمعه سمعه سمع من هشام ابن عروة لكنه يكذب في كلام الناس وهذا هو الدين وهذا هو العدل تقول سمع من فران نعم ولكنه قد يقع في كذب بينه وبين الناس هذا لا بير فيه خل عندك تجاعة وشهد شهادة حق ولكن بعلم لا تعتمد على الإشعاعات. فلان يحفظ كذا وكذا من الكتب فلان يحفظ كتب العلم فلان يحفظ تأذير الكمام كاملا عن ظهر قلبه فلان يحفظ الكتب الستة فلان يحفظ كتب السنن فلان يحفظ مستهد احمد والشوكاني ويجيب كتب كبيرة كبيرة في الحاجم ويجزم طالب العلم يجزم أن هذا لا يستطيع أن يحفظ مثل هذا الكلام يعني طالب العلم يعلم جيداً أنه, أنه يستحيل أن يكون الطالب يحقن هذا ده أما يعني غير طالب العلم فقد ينبهر عندما يخلق مثلا فلان ترجمته في الكتاب فلاني في جوز كذا صفحة كذا ويذكر له مرة وثلاثة ناشئ عشر, عشر عشرين خمسين فكان حمل هذا الكتاب من تراجب أو من أحاديث فيه في من الأحاديث البخاري فيه لما يقول لك مثلا هذا حاديث في الجزء كذا ف... فينبهر المستمع وكما يقول أحد العلماء الأجلاء وأنا يعني, هذه يعني أحترم هذه الكلمة جيدا أو جدا وأحفظها جدا جيدا وأحترمها جدا كلمة جميلة وهي أن الناس وقعوا في غلو عند المشايخ أو عند العلماء فيقولون العالم العلم ما يقولون المحدث يقولون فقير يقولون عصولي كذا وكذا ألقب كبيرة فقال الشيخ أنا لهم عظم لهم عظم معظرون لماذا؟ لأنهم لم يروا علماء لأنهم لم يروا علماء حقيقين فهذا الطالب لو رأى عالما حقا لعلم قدر شيخي ولكن نحن نطالبون أن نحترد وأن ننقر وأن نجل المشايخ وطلبة العلم كل على قدره فهل غلوة في المشايخ لا إفراط ولا تصير لا تجعل شيخك كمثلك أنت تقول يا أخي كذا وفلام ولا تقول له يا علامة يا كذا, يا كذا ولكن الآن ينزلوا الناس منازلهم فأهل العلم كانوا يفعلون هذا ولذلك صنفوا كتب فمنهم صنفوا كتب مثلا في الثقاط وفكرنا على رأس هذه الكتب كتاب أصدقائك لابن حبان ولابن شهير والإمام العجلي ثم منهم من كتبت الدعفاء ثم فكتبا في أرواء الدعفاء مثل الدعفاء لابن حبان أو المجرحين لابن حبان والدعفاء والمطركين للنسائي والإدارة القتني وأيضا الكامل ابن عدي والدعفاء للغطيلي وميزان الأتدال الزهري وغير هذه الكتب والمهن طبعا لإمام الزهري أيضا في الضعفاء فهذه الكتب بذكر الرواة الضعفاء فإذا كان عندك راو ضعيف أو قيل فيه, فيه ضعف فهذه كتب تكفيكة في البداية أن تبحث فيها عنها عن ترجمة هذا الرواي ثم هناك كتب اعتمت ببعض الكتب الخاصة بمعنى اختار الكتب كتاب البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وملحق هذه الكتب او نقول بعض من هذه الكتب فا كل اسم نثى في الكتاب يعني لو جينا الى البخاري البخاري مثلا يقول حدثنا مثلا لون عبد الله بن مشرف التنيسي عن قال خرط على ماله عن ناس عن ابن عمر اننا نفسه فعل فهو يجيب الترجمة دي ينسك نين عبدالله بن يرسف يعملوا ترجمة ترجمة كاملة خلاص هنتكلم عن الكتاب الآن يأتي بترجمة كاملة ومالك ونافع وابن عمر إلى آخرة حتى الصحابة لا يترك أحدا وكذلك مثلا إذا قال حدثني أبو كرايب قال حدثني أبو أسامة عن فلان عن فلان مثلا فأبو كرايب هو محمد بن علاء الخضراني عن أبو أسامة عن أي أسامة لهو له حمال بن أسامة القوفي يأتي إلى ترجمة أبي كورايد وترجمة أبي وسامة وبعد ذلك مثلا إباع الأسماء وهكذا فأي اسم يقع داخل البخاري أو داخل المسلم وأنت تقرأ مثلا في البخاري جاءك مثلا حدثنا أبو معمر من هو أبو معمر؟ حدثنا عبد الوارث ثلاثة ترجمة هذا الراوي لابد نقول مرة ثانية لابد تبقى نسبة 99-99 موجود في كتاب تنزيب الكمال خلاص قال انا بحض نقرأ كتاب زي البخاري او مسلم ابو داود التلميدي المسائي المسائي المسائي المسائي وبعد الملحقات هذه طيب انا مثلا عندي عندي كتاب اخر يعني مثلا لو جدت مثلا التحاول بفتح مثلا شرح عن الاثار بعض المعلومات انا بنتكلم عنها يعني مثلا انا عندي محافظة كثير هذا يروي عن سفيان إذن ما زال هذا الروي في الطبقة التي تدخل تحت البخاري يعني هذا يصلح أن يكون شيخ البخاري فبس كده طيب شيخ البخاري يبقى إذن في الفترة دي كل الرواي أو معظم الرواي الذين رووا لهم أصحاب كتب الستة في هذا الطبقة يعني لسه موصلش مثلا للتلتميات خلاص؟ يعني لسه لأن صاحب شرح معاني الآثار متوفى سنة تلتمية واحد وعشرين فاللي حدله شيخه هو ابن مرزوخ مثلا هنقول مثلا ماي سنة تلتمية طيب انحال ابن كثير دور ممكن يكون مثلا ممتين وخمسين ممتين واربعين وهاكذا ممتين وثلاثين طالما الفتره دي اتكسرت يبقى يبقى نسبه, نسبة جيرة جدا ان هو في ايه في طبق الشيوخ البخاري يبقى ايه مره واحده طب ايه الكتب اللي اعتنت بهذا اربع مثلا كتب تهذيب الكمال بس ده في البدايه اقول هذا في البدايه طيب ايه لم اجد يبقى باجي كتب ايه الكتب الكبرى اقطع الثقات ان افتح مين ها الضعفاء يعني هو ما لا يشيش الصخة يبقى لابد ان اجد هذا الراوي في الضعفاء طيب نمشي واحدة واحدة نمشي واحدة واحدة فهنا الان جبنا مثلا كتاب تهزيب الكناب هذا الكتاب احنا ذكرنا هذا الكلام من قبل وقلنا ان كتاب تهزير الكلام يعتني بكتب حديات كم كتاب يقول و لهؤلاء لعلم الستة اللي هم البخاري ومسلم وابو داود والترميذي والنسائي وابن مجل يقول و لهؤلاء لعلم الستة مصنفات عدة سوى ذلك منها سوى, سوى ذلك هو طبعا نتكلم على الملحقات مش كده ملحقات الكتب الستة يعني مثلا البخاري بخاري ونسكن وابود داود التنميذي والنساء فالبخاري البخاري في الصحيح ماشي وفي جزء, جزء رفع اليدين في الصلاة وجزء القراءة خلف الإمام والأدب المفرد كانت فكذا أربع كتب للإمام البخاري اللي بيكتب يكتب رقم واحد عشان يقولون انا عارف من حد بيكتب لذا ومثل حد بيكتب باكمل القراءة على قراءة حد بيكتب طيب هو ممكن ما لانه موجود في اول الكتاب ماشي. هو موجود في اول الكتاب في مقدمة تهديد الكمال في اسماء الرجال اليمان المزي عليه ورحمة الله تبارك وتعالى خرج او طرجم للرياء الذين ذكروا اسمهم أو اسمه اسم الرأي في الكتب التي صنفها العين الستة في المعروفة كتب الستة والسرحين والسرحين والسرحين والأربعة وبعض منحقاتها قلنا بعض لأن الإمام البخاري له كتاب مثلا الضعفاء لم يعتمد عليه المزي ولم يعتمد أيضا على الكلاب الآخر التاريخ الكبير أو التاريخ الأوسط والتاريخ الصغير خلاص طيب إيمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى خرجة للإيمام مسلم في الصحيح وفي المقدمة ورمز لمين يعني لمسلم ومين قاف أي مقدمة فإذا رأيت راويا بجواره حرف النين قاف أي ان هذا الراوي له ذكر عند الإمام المسلم في مقدمة الصحيح خلاص طيب أبو داود أخرج له في السنة وفي المراسيب قلنا قبل ذلك الإمام أبو داود له كتاب اسمه المراسي خلاص وأيضا له كتاب آخر اسمه الرب على اهل القبر وكتاب الناسخ والمنسوخ وفضائل الانصار ومسائل احمد ابن حنبل يعني مسائل كانت بين الامام ابي داود وبين الامام احمد ابي داود سأل احمد ابن حنبل على بعض الاحريص خلاص طبعا كل رمز له يعني وثم نقدمها وضح هذا الكرام وذكر كل رمز كل كتاب له رمز امام هذا الكتاب يعني مثلا كتاب الناسخ ومنسوخ رمزه بيخاء دام ومثلا قدر قاف دام رب على الاهل القدر قاف دام المرسيل مين دام دا لعنى ابو داود فمين مرسيل قاف عن القدر خاء ذال يعني الخاء يعني ناسخ ماشي؟ والمسائل لام مش لام ذال بقى لام بس ماشي طيب انا بس بقرأ لكم هذا جزء وتتوقع ان ايه سهلة ترجعه للمقدمة وايضا لما خرج للامام اللي بنام تجنيهي خرج ذاوة الكتابين كتاب التلمي... الجامع معروف بسنم التلميذي وأيضا كتاب الشمائل المام التلميذي له الشمائل طيب أين باقي كتب المام التلميذي كالعلل مثلا غير موجود فبذلك قلنا بعد كتب بعد كتب من الحقات وأيضا كتاب خرج للنسائل في أكثر من كتاب منها السنم منها عمل اليوم والليلة ومنها قصائص علي رجال الله عنه ومنها مسند مالك ابن أنس مسند مالك ابن أنس خلاص وبالنسبة لإمام ابن ماجة خرج له في السنن وخرج أو ترجم لرواة السنن ولرواة التفسير يعني الإمام ابن ماجه عليها رحمة الله تبارك وتعالى ما كتاب في التفسير طبعا هناك كتب أخرى ذكرت في هذا المقدم في هذه المقدمة ولم نفرها لأن هذا يعني بتوسع نحن بالملاسكة بعض الملحقات وهي موجودة وغفل عنها الإمام المزي كما ذكر أيضا بعد هذا الكلام بقليل قال ولهؤلاء بإمنا الستة مصنفات عدة سوى ذلك سوى التي ذكرها يعني منها ما لم أقف عليه ومنها ما وقفت عليه ولم أكتب منه شيئا يعني العجيب أن الإمام المزي يقول إن هو سمعت أن الإمام فلان له كتب قد يقول له كتب أخرى ولكن هذه الكتب أنا لا أعلم عنها شيء سماعا سمعت أنه أعلف كتابة او لم يكتب عادة ان يكتب يعني نقل الكتاب عنده بنسخة عنده بنعنده نسخة من الكتاب خلاص وده طبعا حاجة عجيلة يعني مش هذا الزمان انت بتروا تصور بالتواف كده الكتاب في 5 دقائق ولا في 10 دقائق او بتنزولهم على, ال... على الورد او ناس صفيفة او كده بسهولة جدا بخلاف طبعا المساخ يقوم بسهول شهور عشان ينسخ كتاب ويحمل من مكان لمكان ولما اكتب منه شيء يعني كان يفتح قدامه بعض الكتب والكتب التانية لم تفتح ولم يعرف عنها شيء او لم يعرف عنها شيء اما لكونه ليس من غرض كتابنا هذا يعني بعض الكتب ليست لها غرض الكتاب مثل او لكونه ليس فيه اسناد نحوه تاريخ البخاري إنه البخاري يسأل عن رجل يقول هذا ضعيف او هذا لم يسمع من فلان أين في فين الإسناد؟ مفيش إسناد عشان يجيب منه الرجال نحن عاجين إسناد لما يقول لك مثلا شعبة عن قتابة عن أمس يبقى ده إسناد يبقى أنا يجيب شعبة وعمل له ترجمة ويقول يروي عن قتابة عند فلان وفلان وفلان وفلان إنما تاريخ البخاري سواء الكبير او الأوسط او الصغير ليس فيه لهذا الكبير وهنا يقول الإمام أولي كونه ليس في إسناد نحو تاريخ المخاري الكبير وتاريخه الأوسط وتاريخه الصغير ونحو كتابي أو كتابي الضعفاء له ونحو كتاب القنا لمسلم وكتاب التمييز لمسلم أيضا وكتاب الوحذان لمسلم وكتاب الإخوة لمسلم ونحو كتاب الاخوة الكتب المصنفة على الابواب يعني ملخص ما قال الامام المزيو يقول انا اخترت بعض الكتب وهي الكتب الستة وبعض ملحقات اصحار الكتب الستة لماذا؟ لان هناك كتب مصنفة اصحار الكتب الستة ولكن لا تدخل في شرطي انا اشترت ان يكون في اساميب عشان اقدر اصطبع اقول ان فلان سمع من فلان طيب لما يجي لي يقول مثلا البخاري سئل عن فلان يقول ضعيف فين الاسناد ليس هناك اسناد سئل عن فلان عنه فقال يروي حديث كذا فين الاسناد مفيش اسناد انما الصحيح فيه اسناد جزء رفع الذاه للخلفه الامام او رفع الذاه في الدعاء في اسناد قراء خلف الامام فيها في اسناد وهكذا الشمائل فيها اسناد مثل التميز قل مراسيل فيها اسناد باقي الكتب الضعفاء يذكر مثلا عند نسائي فالضعفاء يقال فلان ضعيف فلان قوي فلان ثقر فلان ثقر فلان ثقر يبقى لا يصلح لعمل الترجم ثم ذكروا عن ذلك طريقته في التصنيف أو في التمييز يعني حط حمراء يقول على كل اسم فتبته بالحمراء رقما من الرقوم المذكوره أو اكثر في السواد ليعرف الناظر إليه عند وقوع نظر عليه علي من من اخرج له من هؤلاء لائما يعني يجي هنقرا دلوقتي ترجمه منهم بيجي عندها ورحميه لتقل الحرف او لتقل الاسماء بالايه باللون الاسود او الايه يميزه عن غيريه خلاص يميزه عن غيريه طيب لما يجي مثلا الإيمان المزي خلاص الإيمان المزي هنقرأ ترجمة له ترجمة لأحد الإنما في هذا الكتاب لأن التلميذ عليها رحمة الله يذكر مثلا اسم فلان ابن فلان بعد ذكر اسمه بيبدأ يترجمه كما سنقرأ بإذن الله ورحمة هذه الترجمة وهي ترجمة أحمد بن صالح المصري أحمد بن صالح المصري طيب بيعمل إيه بقى اللي عنده الكتاب يستطيع إيه, إيه يفتحه وإحنا بنقرأ إيه اللي إفتاح هذه الترجمة جاء عنده أحمد بن صالح المصري وكتب خاء دال ته مين خلاص خابان ته مين وكتب احمد ابن صالح المصري ابو جعفر الحافظ المعروف بابن الطبري ابن مين الطبري محد شير ان هو ابن ابن امام الطبري صاحب التفسير عشان منفعش طيب كان أبوه من أهل تبرستان من الجند وكان أبو جعفر أحد الحفاظ المبرزين والأئمة المذكورين طيب إحنا عايزين نبدأنا نفهم إنخاء دي يعني إيه ودالي يعني إيه ودالي يعني إيه يعني, إيه يعني إيه طيب بداية أنا عندي ثلاث رموز أول ثلاث رموز لازم إيه أعمل فك لهذا الرمز هو ذكر في المقدمة أنه قال انه يستخدم هذه الرموز قال ما وعلامه ما اخرجه البخاري في الصحيح خ يبقى خ دي طبعا البخاري وعلامه ما اخرجه ابو داوود في كتب السنن د يبقى دي طبعا مين طيب وعلامة ما اخرجه في, كتابه في كتاب الشمائل بكامعة تلمزه تا مين تا مين تبقى الرموز اللي معايا الان هي ما اخرجه تبقى هذا الراوي هذا الراوي تجد ذكر اسمه في كتاب البخاري والكتاب ريضاود والكتاب الشمائل المحمدية معذر السلام يبقى ترجمة أحمد ابن صالح المصري أبو جعفر الحافظ المعروف بابن الطبري هذا بجوار اسمه ثلاثة أحرف خاء دان والتأمين مع بعض خاء يعني بخارب ودان يعني أبي داود أو أبو داود تأمين يعني الشمائل المحمدية للإمامة التدنسك طيب معنى هذا،, معنى هذا أن الإيمان مسلم لم يروي للإيمان أحمد بن صالح المصري صح ولا غلط ما شاء الله قوله ان هم اطنين مصر طيب احمد ابن صارح المصري ليس له ذكر ليس له ذكر احمد بن صالح المصري ليس له ذكر في, في كتاب النسائي ولا كتاب مسلم مشكلة ولا كتاب من ثاني ابن ماجه ولا حجاج من أصحاب عبد الرزاق واسعد بن نصر المصر المصري بن قاسم ده اسنايد ابن ابي ويس هذا شيخه خلاص إسماعيل ابن أبي يويس شيخ أحمد بن صالح المصري مش واحدة طيب الجنة اللي هكتبها دي أنا هكتب كده إسناد عندي فيه أحمد أحمد بن صالح راح أذكر إيه خاء يعني البخاري وابو داود اذا احمد ابن صالح اذا اركم حنيسه وليدين يعني ماشي انسيكه من اول واخره لابد ان انت تلاقي اسناد فيه احمد ابن صالح المصري عن عبد الله ابن وقت طيب نيجي بقى بعد كده انتقل الامان المزي الى فرجانة التلاميذ روى عنه أنا معاه الطبعة المشويسة للطبعة دار الفكرة والآن يعني اللي, اللي أنا عبر عنيه الوقتي الموجود عندي طبعة دار الفكرة طبعة دار الفكرة صفحة مية ثمانية و اللي أنتك هو روى عنه يعني التلاميذ ماشي؟ التلاميذ روى عنه مين مين تلاميذ أحمر بصالح المصري البخاري و أبو وإبراهيم بن عمر بن فوري الزوفي وأحمل بن محمد الحجاج أحمل بن حمر بن حجاج وأحمل بن محمد بن نافع وإسماعيل بن حسن الخفاف وإسماعيل بن عبد الله الأسبهاني إلى آخر هذه الأسماع ليس عين الترميزي عدوكم الترميزي البخاري وأبو داود وإبراهيم ابن عمر ابن فور أزوا فيه أيوة لا, لا هي مش كده مش كده الأخسر لا هي تيه مين في عمعه كده مفعش التأمين الوحديها ومين الوحديها مين الوحديها كده اللي انت بقيته الاول ده التلميزي ومسلم نعم لكده التأمين يعني آآ آآ التلميزي في الشمائل المحمدية طيب احنا قلنا ايه ايه نعم نعم نعم انا قلت حضرتكم انه هو امام احمد النصارح المصري له ذكر في ابو خاري وابو داود والشمائل المحمدية يعني الامام التلميزي بتاخل الشمائل المحمدية خلاص البخاري وابو داود يعني ايه كل واحد منهم يروي عن ابي احمد بن صالح مباشرة فده ده تلميزه البخاري تلميز احمد بن صالح وابو داود تلميز احمد بن صالح من فتده انما التلميزي ملحقش احمد بن صالح روى عنه بايه بواسطة روى عنه بواسطة فهذه القصة هتكون فين؟ هتكون في الكتاب مش هيكون هو اسم الانتنان ترنزي خليفا خليف نعم، نعم، نعم، نعم، ما حسنته التنزي، التنزي وقتور ايه؟ هو مش شاطئ، هو في المستنزه احنا عاوزين نفتح الكتاب احنا في على ايه؟ انا ممكن احنا على ايد واحد وما روش عنه يعني يقول ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ترك من الصحابة ترك محن من الصحابة كتب تاريخ تحكي ان النبي صلى الله عليه وسلم مات عن مئة عن أربعة, اربعة عشر ومئة من الصحابة مئة الف من الصحابة مئة واحد من الصحابة ممن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم طيب كلهم اتعلموا من مين من النبي صلى الله عليه وآله طيب كويس وحق كويس ليس كل من تعلم من شخص يروي عنه انا تعلمت من واحد ولم تحت فرصة ان انا امكل علمه او اقول ان هذا تعلمت منه كذا او خاصة الاسعليم مش كده يعني البخاري او المسلم خنافة المسلم سمع من الإمام من الظهلي محمد بن يحيى الظهلي ولكن لم يذكره الإمام مسلم وكذلك تعلم من الإمام البخاري ولكن لم يذكر أيضا الإمام البخاري في كتابه ماشي هو تعلم منهم ولم يذكر أحدا منهم في كتابه خاصة لكتين دور أي أن كان بقى لعلة في بعضهم من غير علة في بعضهم من المنسيان للغفلة لعلو خلاص هذا بالنسبة بالنسبة لمن لمن تعلم من شيخه ولم يحدث عنهم وأيرا قد يحدث عن الشيخ ولم يتعلم منهم سمعه منه حليف ولكن يمتعلم منه الأداب، يمتعلم منه فهب الحديث، فقه الحديث، العقيدة، الفقه، التفسير، لا هو سمع مثلا إسناد كمن يجلس في مجلس ويقول له مثلا أنا أروي هذا الحديث بإسناد كذا وكذا وكذا, وكذا. فقط يعني خلاص؟ وده يكون إيه؟ سمع منه حديثا ولم يتعلق منه شيء طيب ، هذا الآن إمام التلميزي يروي عن الإمام, الإمام أحمد بن صالح المصري ولكن دى وسطة بإيه مسطة وأيضا في ترجمة أحمد بن صالح صنع منه نسائي يعني الإمام النسائي صنع من أحمد بن صالح المصري ولكن لم يحدف عليه ولا حريص لأن كان فيه نزاع بين أحمد بن صالح المصري وضينا الإمام النسائي عليه رحمة الله تبارك الله بص طيب الشيخ عماد الاخ عماد هيجي له الاجابه شاء الله رد من الاداره باذن الله يعني لحظاته واحد من الاداره يرد تعليق سؤال قدرت النعمه تنتعلك باذن الله تطوع طيب معنا سعاده الاخ صالح المصري هذا الاهرط معناها ان هذا الاسم ستجد او ستجد روايته تجد روايته في كتاب البخاري وفي ابي داوود وفي الشمائل المحمدية. خلاص طيب انا الان, أنا الآن عندي, عندي باقي التمجده يعني هو قال روى عن يعني هو كان الليث لمين فلانه وفلان وفلان ثم روى عنه احفظ الكملين دول روى عنه, عنه روى عنه يعني هو شيخ من من تلاميذه قلنا البخاري وابو داود وفلان وفلان وفلان, وفلان الى اخر هذه السلالة او هذه الاسماع طيب بعد ذلك ينتقل الانام المزي الى مرحلة اخرى لمرحلة الترجمة خلاص اللي هي اي اللي هي هيبدأ هذا الراوي ماشي؟ فاخترته يعني مثلا طيب قبل ما ننتقل الى الى الجزء التعديل ده الاسناد اللي فين؟ ده موجود فين؟ في الترميذي. قال الترميذي خدثنا محمد بن يحيى حدثنا احمد بن صالح. خلاص? يبقى احمد بن صالح لمن? اللي هو معنا. خلاص? يبقى روى عنه بايه? بوسطة. لو محمد بن يحيى قد يكون محمد بن يحيى هذا الزغلية. ده هو اصلا طب ليه حلو لو نذاق اخر ترجمه لوجدت محمد بن يحيى الزغللي فاهمين ولا لسه انا ما وصلتش اللي معايا يكتب واحد كده يعني نتبعه وفاهم كويس اهو اللحظه دي كويس طيب تاني واحد رقم 2 تحتسب في بقى 3 1 2 مش انا قلت رقم <تصفيق> <تصفيق> طيب نرجع ثلاثة رجاء متنين اخر الجي سابعة اذا ليس شرطي يا اخوان راوى عن وجيب له الشيخ بلور. طيب راوى عنه يعني اللفطة طيبكم لفطة جميلة جدا قلتوا ايه قلتوا فين فين فين احنا لسه ايالين ان فين له طيب دي بقى يحلها ايه يحلها ان هذا الراوي قد يروي عن فينز واروى عنه, عنه بواسطة يروي عنه بواسطة ولازم ينطرح الى الترجمة كلها يعني متعملوش انا باعمل الوقت يعني باعمل كده يعني مجرد باقع على رأس ايه بعض النقاط الرئيسية وإلا كل حرص موجود في الكتاب ده لابد انتظر إليه آخر الكلام وسامي عمله النسائي ولم يحدث عنه دي لا أهملوها لا أهملو أبداً يبقى انت لا يمكن لا يمكن تلاقي داخل النسائي صنع النسائي ذكر لأحمر ابن صالح المصري لما مسكت النسائي كده وضوّت على أحمر ابن صالح مصري مش تلاقي ليه ذكر ليه؟ لما عندي أولا موضعين الموضع الأولاني اللي هو الرموز اللي هو حاطت لي خاء دام تهنين يعني استثنين النسائي ولما جاء عبد روى عنه التلاميذ لم يذكر النسائي يعني الموضوعين مفهومش مين النسائي بل بالعكس اتكد على عدل رواياته للنسائي بقوله سامع منه النسائي ولم يحدث عنه سامع منه النسائي ولم يحدث عنه كل دي احطها بين عينيين بين عينيين عندما ابحث في ترجمة هذا الرواب خلاص لما يجي واحد مثلا احد الناس يقول ايه احمد ابن صالح المصري ايه دان هذا عند التخريف في اسنانت انا اجي ابن صالح وفاق شعوره معايا مش السؤال ولكن انا اوضح جملة لان انا عزل او بعد كده انتم ممكن توضعه بطريقة بيتوصعه في الكتابة داني اولا مش فاهمة ايه دسائي هنا قدام الكتاب القلب بيقول لي ان النسائي لم يعتمد في كتابه على روي اسمه احمر بن صالح النصر خلاص ممكن في بعض الكتب الاخرى هنو مثلا افترض مثلا كتاب الثقات كتاب الضعفة أي ايه نقول ايه واحمر بن صالح النصر سقا روي له خاء دال سين تهمين خلاص خاء دال سين تهمين يعني نزولي نسائه وانا عندي الإمام النزي بيقول إيه؟ ها؟ بيقول لي أني لم يخرج للإمام أعمال مصالح مصري بأن أنا أجيب مرجح من الخارج مرجح من الخارج عذا مثلا إلى تهذيب الكمان أنا أقصد تهذيب للحفظ بن حجر أجيب مرجح أو التهذيب للإمام الذهبي خلاص أجيب كتب تانية في الطراجب يعني مثلا اذهب الى كتاب اهنا الطارج يعني كتاب الثقاب يتنع ابن حبان كان الرو دعيف اذا للمجروحين او للكامل و... و... واثناء الكترجمة يقول لي روى له فلان وفلان فان ثبت او اكتر من واحد لا مش الطاريخ انا اتكلم عن كتب يعني مش, مش شرط انا مش عايز اتوصع انا عادي بس حد يأكد لي المعلومة الميزة بيقول لي مفيش نسائي ومثلا هنفترض كتاب زي مثلا مين ميزان الاقتداد بيقول لي مثلا ميزان بيقول لي لا ده فيه ده في النسائي. اه ماشي هنمسل التواريش مميش مش لو ما لقناش يعني نمسك استقاط نمسك مثلا ضعفاء نمسك مثلا بعض الكتب اللي هي الاخرى تهزيب التهزيب تقريب التهزيب تذهب التهزيب كل كتب متعلقة بالتهزيب خلاص أرجع أرجع إليها ده ده في حالة إيه إنه واحد تاني ده موجود للنسائي أو البديل أنسك النسائي من أول إلى آخر بس ده ده فيها صعوبة بق ليه صعوبة لإني قد يقول الإنان النسائي حدثنا أحمد بس بس قد يكون احمد بن صالح قد يكون احمد بن حمد قد يكون احمد ايه فقد يزيد الامر صعوبه بذكر هذا الكلام يبقى في كتب التراجم لانها اوسع وابيا فبسر الكتاب يقول لك لحمد نفائره وله ذلك وذكر خيرا ودع الله له أحمد بن حمد ذكر أحمد بن صالح بخير ودع له ثم ذكر في إسنادي أيضا قلت عن أبي الحسن علي بن محمد قالها قال قلت لأحمد بن حمد من أعرف المزل أحاريث بن قال أحمد بن صالح المصري ومحمد بن يحيى النيسابوري ثم ذكر بعض بعض الكلمات حتى قال وقال البخاري أحمد بن صالح ثقر صدوق ما رأيت أحدا يتكلم فيه بحجة كان أحمد بن حبل وعلي, وعلي أخصد علي بن مدين إذا رأيت في هذا الطبق علي فقط فهو علي بن مدين يعني بدون خلاف إذا وجدت مثلاَ ان Oxhallah يقول كان أحمد وعلي فهو عالب قال علي بن مديني أو عليه وفلاء فعلنا إن ello في الثاثومة الطب هذا الطبقة فعلنا بن مديني قال علي بن مديني وأحمد بها هو أحمد أبلحıllول فهنا يقول كان أحمد عبد حندق و علي و ابن نمير غيرهم يصبِّتون أو يصبِّتون أحمد بن حندق يصبِّتون احمد ابن صالح كان يحيى يقول سألوا احمد فانه اثبت يعني هو بيقول هو يعني ثقة ومش يسدقيني اسأله احمد فانه إيه اثبت فانه اثبت احمد اثبت من ايه من هذا ونقل كلام عن الحاكم ونقل كلام عن من افضل احمد ابن علي, علي و من هنا لن نقل عن يحيى بن معين واحد بن ونقل عن العجلي ما ابن الجنيدة هذا يروع عن يحلى ابن معين يروع عن يحلى ابن معين وهنا عن العجد وأبو حاتم أبو حاتم الرازي ثلاث وأبو زرعة الدمشقي ونقل أيضا عن أبو سعيد بن يونس اللي هو صاحب كتاب تاريخ مصر نحفظ الكلام ده كويس صاحب كتاب تاريخ مصر نقل عنه أيضا هذا الكلام لأن النزي وقف على تاريخ مصر ابن النمين لابن بن يونس وقف عليه طيب وأيضا بابل الإنصاف ذكر أن الإمام النسائي ذن في الإمام أحمد بن صالح المصري هو يقول لك أنا هكتب في الكتاب ده كل ما خيل عنه في جرح العديل فدون جون عبد المسائي قال كان كذاب يتفلسف ولم يكن عندنا يحمد يحمد الله كما قال المسائي ولم يكن له آفة غير الكبر هكذا قال ما رأي فيهم خلاص طيب ابو داود روى عن مين احمد ابن صالح ومع ذلك يقول احمد ابن صالح ليس هو كما يتوهمون يعني ليس بذات في الجلالة يعني واحد مدواصل يعني تعالين عليه هالة كبيرة ليه فهو رحل عازية يعني ما هو روى خلاص ثم ذكر الامام المزي كلام اهل العلم حتى نقل كلام الخطيب خلاص ثم روى بإسناده بعض الأحاديث التي وقعت له من طريق احمد بن صالح المصري طيب. في الأنف الخالص في الاخر خالص بيأتي إلى وفاة الإمام يقول مثلا قال أبو صعيد بن يونس ولد من مصر سنة سبعين ومئة. وقال هو بوال بخاري وأحمر بن محمد بن حجاج وأبو سليمان توفي وغير الراهد توفي في ذي القعدة سنة 48 ومائتين 288 واربعين. يعني بينه وبين المزي 500 سنة إلا 6 سنوات بينه بنزاه ب500 سنة بالطبع أبينه من النزي خمسمائة وستة سنة خمسمائة وبينه من النسائي وبينه من الذهبي خمسمائة المهم قال وراوى له الترمذي في الشمائل الجملة الأخيرة دي لابد نتره به ليه راوى له الترمذي في الشمائل بيأكد بيأكد أن الإمام الترمذي وإن لم يذكره في, في أصل الترجمة ماشي ولكن ذكره في الآخر تنبيها منه على هذا الأمر ودي عادة الإيمان المزي يدخل في آخر الترجمة يقول وراوى له فلان وراوى له فلان ده الغالب يعني وراوى له فلان طيب إذا استفدنا من الترجمة ترجمة واحدة وممكن نجيب إن شاء الله بإذن الله مرة قادمة ترجمة أخرى ونحن نجيب ترجمة كده بعطوية يعني مش محضرة لأن احنا مجرد عادي نخرى كلام الإمام المزي الإمام المزي جاب ترجمة أحمر بن صالح المصري وحط لها ثلاث رموز وفيه نين مع بعض دي معناها أن اسم أحمر بن صالح المصري قد تجده أو ستجده في البخاري وفي أبي باوت الشمائل لإيمان الترمس خلاص ثم ذكر الإيمان المزي شيوخ أهلا حاجة شيوخ هذا الراوي ثم تلاميذ هذا الراوي إذا ذكر الشيوخ ثم ذكر التلاميذ ثم أقوال العلماء في الجلح والتعديد نعفلين أنا أقفل من يسأل السؤال الأول قبل ما ننتقل إلى الكلام اللي أنا عادي كنت فيه هل الان في درس؟ هل الان في درس؟ في درس الان؟ في المعهد؟ النسخة الاخر يقول نسخة بعيدة بها بال؟ طيب ما هي اسم الطبع عندك؟ أي الطبعات معك طب نشاط طيب كام رقم الترجمه عندك الساعه كام انا عارف ان الشيخ سعيد يبتدي لي الساعه كام رقم ترجمه ثاني يا شيخ تبطى أربعين، تمام طيب ممتاز ممتاز عشرة مصر يعني لسه يفاضل ايه ربع ساعة ان شاء طيب انا عندي الترجمة فيها خاء دال تهنين حد من الموجودين معاها طبعة الشيخ والشرع واد ايه مش معايا سعيش طيب الاخت تقول خاء ده تأمين والعل النسخة اللي معك مصورة او في وقعتها خطأ او كده لعل او انت تعتمد على نسخة مكتوبة وورد او شاملة او غير ذات وإلا الاصل عندهم اما كتاب ماشي كتاب ورقي او صورة بي دي اف من الممنوع هنا الورد او موسوعة شاملة او اي موسوعة بطبع البحث انه العلم نسخة معاك يكون فيها نسخة <تصفيق> يعني ايه مكتوبة فوق سقط حدث فيها خطأ او سقط في حدث الداخل طيب نلم الموضوع الإيمان إيمان أحمد أحسنتم أحسنتم بارك الله فيكم نعم إن شاء الله وإذننا إن شاء الله طيب نيجي هنا نيجي هنا هنتكلم بقى على ايه هنتكلم على الإيمان المزي بيعمل ايه روعه عن لك كل اسماء الروايه بترتيب نعلت نعلت علي الصابره في في الخروج. كلنا هذا رجل وجاء بكل شيوخ الراوي بترتيب اجدي الى حرف الياء ويحيى بن محمد الجاري هتذا عندي طيب تقريبا الامام آه... ابن حجر ماذا فعل ايه اللي عمله الحفظ ابن حجر جاب ناس 6 بس جيبه عندي ايه روعا واختار له ايه ابراهيم ابن حجاج واسل ابن موسى ويعدي اثنين ثلاثة هي عند واحد تاني او اثنين تانيين من المشهورين ويقول ايه وآ خارون يعني احنا هنعدي دلوقتي مثلا اسماء رواه كله واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تنين تسعة عشر احداشت نشر تاكسش عشر متراشت خمسش ايه عاما سنقول يقتع عشر واحد الحفز بالحضر يختار منهم سبعة او تمانية ويكتب ايه وآ صارون انه ينتبه شوية ننتبه يريبوس بالحتة دي الحفز بالحضر عام فيه بتهزيب التهزيد يأتي الى اسم الراوي بيخلي زي ما هو بي... بيختصش من المحاجب بيجي عن رواه عن الشيخ دي وحصاي منها شويه وياتي عن رواه انه التلاميذ يشمصهم في الرضوع على حسب الكثره او القله ماشي ويجي ايه واخرون او اخرين أو اللي سوق الاول اخرين وتحت اخرون يبقى روا عن فلان وفلان وفلان واخرين روا عنه البخاري وابو داوود وابراهيم واحمد و و و واخرون ايه متاخرون دي انا نحن عايزين الى الوقت دي مرحلة دي مش عايزينها ليه؟ لان ممكن يكون انا ببور على ترجمة واحد من ضمن الاخرون دول واحن لسه في او لسه في المرحلة الاولى او في الروضة او في تأول سلم من, من سلم من ايه؟ الجرح والتعديل فاحنا مش عاوز الموضوع يتقفل لي من اولها لا انا عاوز موضوع ده ايه؟ مفتوح احضر ابص في الكتب وانظر في هاي الكتب ويعني افكر فيها جيد واستخرج المعلومة اللي انا عايزها استخرج المعلومة اللي انا اعاوزها فهينا لما يجي ولي واخرون طب انا يجبتها من اعجبها ازاي مش عارضة يجبها يعني مثلا بوجيه عندي روا عنه وياخد نصه ويجي في الاخرون ويقول لك ايه واخرون روا عنه فلان فلان فلان طيب انا عندي في التلميذي حدثني احمر بن محمد بن يحيى عن احمر انتصالة خلاص؟ محمد بن يحيا عن احمر بن صادق انا عاوش اعرف مين محمد بن يحيا ده هجيه ازاي لو كلمة اخرون وقفت قوي بس الخمس العين انا مش عارف اجيبه مش عارف اجيبه انما لو انا عندي الان الان كل الاسماء انا قول مبصد في كلمة محمد بن يحيا وعد تنزلي تحت غاست وعدت من ايه ومحمد بن يحيا الزهلي يبقى ده, ده محمد بن يحيا مين الزهلي خلاص? ويروي, ع... ويروي عن احمل بن صادح. اذا كده الاسباد ايه تمام معي? عش كده قلت لكم ان يحي محمد نيحية عن احمد بن صادح عنده شبنجة بتنميزي. في الشمائد هو محمد بن صادح اطلالي. وهذا احمد بن صادح المصري. بهذه القرينة التي معي. طيب لو عنده الامام ال... الامام اه الحفظ اللي مش هارف اعمل ايه? مش هارف اوصل ان, محمد... إن هذا هو حمل بيعها الزهري. طيب. كلمه واخرون دي انا مش عايزها دلوقتي هعوزه ادوب شويه انت بترجمه اسم الراوي خلاص في البدايه من الاول خالص كالبخاري لان اللي قام اللي قام ااا عمل ايه خلاص خلاص اختصر او هذب الروايه جه عند الجامعه التعديل اختصر بعض الاشياء وزود حاجات ثانيه قال مثلا ايه يجيب مثلا اقوال ايه درقوت يجيب اقوال مثلا اتبراني يجيب اي اقوال با ممكن يعني دي يجيب اي ترجمة بتنسى او اي قول في الجرعة تعليم بتنسى الترجمة وبيختصر يعني أنا عندي مثلا اربع اقوال الامام ابن عدي يشير اتنين وخلي اتنين وانا مش بيشير لمزاجه يعني بيختار الايه الانسب ردعالم وكتابه طلقه الائمة بالقبول مش راجعونها ضغوة بنائم لا ولبي يحابي ولوجامل ده إمام, آي... إمام الأئمة إمام من الأئمة الكبار فمسلا إيه؟ قول الإمام أحمد وقول الإمام النسائي وقول الإمام ابن عبيل يتفي لو رجع تاني لمن مزي يسكن الإمام أحمد ويحسينه مثلا إن هو هو مطرف خلاص؟ وقد يزيد من عندي هو أقوال قال مثلا ابن سعد في كذا قالت ثلان كذا ويبدأ يكتب ايه بعض الترجمة التي وقف عليها ووفل عنها الامام المزك ده تهذيب مين تهذيب التهذيب للحافظ الامام ابن حجر العسكران اما تقريبا التهذيب يشير كل الكلام ده يسكر اسمه ويسكر جنبه ثقة او ضعيف ويسكر الرموز فقط ده ده من فعناشي الان برضه. ده في الاخ خالص. بعد ايه؟ يعني بعد ان نستوي خالص. يعني بعد لما ياخذ. تسمعلي كده مثلا ايه؟ اسمه. نعم هنتكلم عنه. تذهب التذهب نفس الطريقة. نفس الكلام مع الحفظ النحجم. نفس الكلام. والله انا منتظر اللي يدارعشي. انا منتظر اللي يدارعشي. فنحن الان في مرخلة ده اللي... الانفتاح تنفتح كل ده المجالات اللي... عشان نستفيد لما يجي في مرخلة نعم تلاثيب كمان ده هو ده الأصل. بل هو المرجع هو المرجع خلاص طيب لما يرى يليو معاها الصفحة كده انتم معاكم الترجمة طبعا في اي طبع نعم التمعات ايه ليه الصفحة هتلاقي كلمة قال أبو أحمد ابن عدن قال أبو أحمد ابن عدن وصل اللي وصل الله إنتي اللي وصل الله إنتي الواحد هايه نعب تازيبك كمان في ترجمة أحمد بصالح المسل لسه مزاجة بقى لا لا مش قال ابن علي انا عندي وقال ابو احمد ابن علي سمعت احمد ابن عاصم الاقرع بمصر يقول ها قال طب احسنتم قد اتنين كده اتنين ها قل بقول اهلا ابو زرعة لا قبل ابو زرعة قبل ابو زرعة بص طبعا, طبعاً معاكم طيب الاخ صفر برضو الفتانة اهو اه بعد روى عنه اه روى عنه اخر اسم ايه ليبوا او ازا كان صفحة لسه طولها بصوا دحسها عطول بعد روى عنه وعطوا بعد ما تقلص روى عنه وقول لا بعد الاسماء دي وعليكم السلام فوركاته بصوا واتلقوا كلمة ايه وقال ابو احمد ابن علي اه اتنين بس لدوها نعم نعم احسنتم نعم اتنين فقط أين الباخون؟ خير نكمل مع الابنين أنا الآن عندي قول من؟ قال أبو أحمد ابن علي لابد وحد مستهل في الحديث أنا أزيه نصافي مليش داعب مشكله في البيت بنسبة للإخوة الواحد مثلا عنده مشكلة في الصغر مشكلة مع أولاده مشكلة مع أهله مشكلة في الهيران كل مليش داعبين انشان العلم يوجد صعبي افصل ما بين طلب العلم وبين كل المشاكل دي كلها ساعة ما تخش المكتبة او مكتبتك افصل كل ده على جنب افصل كل ده على جنب فوقت تركز هتركز هتستفيد وهتفيد غيره مش هتركز ولا هتستفيد ولا هتوقت تستفيد غيره خلاص؟ طب هنا لي قال ابو احمد ابن عدي فأنا على طول افكر ال... هذا الاسم مر عليا قبل ذلك احنا قلنا فيه كتاب اسمه الكامل لابن عدي هروح اذهب الى مكتبة الحديث او الرجال اللي عندي سواء في الورق ماشي الفين او في البي دي اف واذهب الى ادور على كتاب كامل لابن عدي لقيت اسم ابن عدي دي كنيته ابو احمد خلاص؟ بيقول لي ايه؟ قال ابو احمد ابن علي سمعت احمد ابن عاصم يقول او الاقرع بمصر يقول سمعت ابا زرعة الدمشبير يقول قدمت العراقة فسألني احمد ابن حنبل من خلفت بمصر قلت احمد ابن صالح تصر بذكره وذكر خيرا ودع الله له انا بدور في ترجم اثنين احمد ابن صالح المصري خلاص? احمد ابن صالح المصري طيب لحظة لبتجالت احمد بن صالح المصري ف لقيتها في الكتاب طبعا اللي عندي طبعت تحقيق عادل عبد الموجود احمد عبد الموجود وام علي عوض اللي معطين اسم ايه الشيخ هنا فكتبت لقيتها في الجزء الاول صفحه 295 هرجع شيء ايوه نعم نعم انا انا عاوز ايه انا اقول لي اشغل دماغنه فانا كلمة اول ما قال لي ايه كلمة قالها ابو احمد ابن علي. بيحرف عندي يعني اشارات اشارة عندي ابن عبيبيا ذكرت عندي قبل ذلك معاش كده اقول فايدة اللي كده بصدق الدرس هيستفيد ليه؟ ووه بيفتب طب لحظة بايد لحظة احنا نعرض كده لما يجي يجي مثلا احنا قلنا بنكتر الكتب الكتب في الضعفاء الكتب في البنشعب ايه بالي فلان والي فلان فييجي مثلا كتاب كامل لابن عدي كلمة ابن عدي مرضى عليها بكتاب طيب انا الوقت عندي قال ابو احمد ابن عدي ساميه ابو احمد ابن عاصم الاخر بكامل عملية اشارة عندي الى ان كتاب ان الراجل ده صح الكتاب الايه الكامل ابن عبي بداية فانا هفتح المجلد الاولان كده فبقيت ايه لقيت فرجامة او لقيت مكتوب على الكتاب اسم ايه مكتوب ابو احمد ابن علي الجرجاني المدوطة سنة 365 حققه وفلان وفلان وطرقيته دار الكتب العلمية ماشي ده بنسبة لكتاب دورت على فرجامة احمد ابن صالح المصري احمد ابن صالح المسرد معايا فلقيته في يعني بصيت الفهارس طبعا كلمه احمد دي الاول بصيت في لقيته سنه 295 295 طيب اعمل ايه طلحت الترجمه لقيت ايه لقيت في صفحه 296 سمعه احمد ابن عاصم او اقرا بمصر يقول سمعت على زرعه الدمشقي عبد الرحمن بن عمرو وقوت قيلت له راقه في صارني احمد بن محمد بل خلفت بنسوه كنت احمد بن صالح وسر بذاب ذكره وبكر خيو وجعله الله ده الكتاب خلاص يبقى دي موجوده كتاب الكامل لابن عدي يبقى انا ممكن بالقلم رصاص أعمل فوق كلمة قال أبو أحمد بن رقم واحد وأجي تحت أكتب وفي الكامل أو هو في الكامل جزء واحد صفحة 296 هم بفهم حاجة والله يا شيخ لا أدري أنا بس احسنتم. ما شاء الله ما شاء الله. هو ده اللي نعيزه. نأتي بمصدر الاقوال. ولكن انا دي مش دي يعني دي مش شغلتي. انا يعني مش مش هادل الشغل الاسقرية. انا بدور على ترجمته. طيب نحظر. نحظر. انا الان بدور على ترجمة مين. احضر بمصال حمصري. ولكن لفت نظري كلمة قال ابن عديد او احمد ابن عديد ابو احمد ابن عديد فرقت الله احنا اكتابه هو هل المعلومة دي موجودة صحة او غلط ماشي هال معلومة دي كاملة ولا مقصة هال معلومة دي نفس الحروف دي ولا لا فارجه في الكتار الكامل لابن عديد ايه في الجملة دية فصفحة الجزء الاول صفحة 296 فانا اعمل علامة اترقم واحد في ابروصاص وتاخت بعمل حشي او تخريج لهذا القول لا. طب اعمل كده العطي للاقول والله ده له مشروع اعمله لو تقدر تعمل كده تقول فرجمة في هريحها فيها بعد هريحها خلاص؟ يعني مثلا قال الحاكم ابو عبد الله اخبرنا فلان عطلان عطلان عطلان الى يا طيب انا الحاكم ده عندك تب ايه؟ To je boje tajne. Bes? To je إيه؟ نعم علوم الحديث نعم علوم الحديث طيب لن يجي دمام الحاكم يصبر هذا يمكن يكون دخل في كتاب علوم الحديث طيب مش ممكن ها؟ طيب هل يشترط هذا الكلام يعني هل يشترط ان الإيمان الحاكم الإمام الحاكم يذكر, يذكر هذا الكلام في كتابه يعني هل يفرج كمية وخال الحاكم دي كل موجودة هناك لا مش شرط ليس شرط هي ممكن تكون واحد رواها عن الإمام الحاكم كما قلنا أن الإمام الحاكم أو الإمام أو الطالب أو الشيخ أو المصنف او المحادث قد يسمع من عالم ولا يحدث عنهم يسمع منهم سمع منه احاديث ويكي دوروا عنهم او يتعلم منه, وإيه؟ يتعلم منه ولا ينسب له العلم لا يذكر اصلا وقد يحدث, عنه وقد يحدث عنه ولم يتعلم منه يحدث عنه ولم يتعلم ايه منهم يعني في السلطين الموجودين طب احنا الان ممشي واحدة واحدة اقدر عليه اعمله قال مثلا يحيى الدمائين عندي تاريخ يحيى الدمائين عندي قال احمد ارجع للكتب احمد اقوال احمد مثلا في كذا قال ابو حاتم ارجع لكتب ايه ابي حاتم الرازي مثلا كذا بالعيلة تتعب الجنح والتعديد ايه الاخر والاصل تب خلاص ده بالنسبة لايه هذا بالنسبة لالترجمة بالنسبه للنظر الجامد انا اي اي قول للائمه داخل الكتاب داخل الكتاب انا لابد ان انتبه اليه لابد ان انتبه اليه خلاص واوثق هذا الكلام والاقوال وأ... وانسبها الى قائلها انسبها الى قائلها على قدر الايه الاستطاع دي بناخدها في وسط الكلام يعني بناخدها في وسط الكلام انما الاصل انا بقرا ترجمه فقط ان انا في البدايه لسه هبقول له في الفليه الطبقه الخطيه نحطها في الايه في, في الطبقات طيب هناخد هناخد ااا ورق التدريب التدربوا عليه واحد من منين يعني مثلا كويس ما حصل ما طيب. احنا عندنا مثلا اسناد اسناد عند في الشمائل المحمدية الشمائل المحمديه كتاب بصره الشمائل للامام الترمذي يقول الامام الترمذي عليه رحمه الله تبارك وتعالى ازو خاير ايه شويه طيب هنجيب ترجمه وكيع ماشي نجيب وكيع ابن الجراح المطلوب مكتوب ترجمه وكيف نجرح من تهذيب الكم طبعا دي طبعا دي من اسهل الاشياء اللي حرف الواي خلاص حرف الواي وهننزل الى سلامه الى حرف واو هيجيب ترجمه وكيف وليه الحرف فيها لكم اسم العالم اللي هو وكيع ابن الجراح وكنيته والرمز اللي جنبه خلاص؟ انا اللي اطلبه ملفه صغار اه دي كده حولي ثلاث سيوء او اربع سخور ليس اكثر اذا اسم وكيع ابن الجراح كاملا وجنبه الرمز الرموز اللي ايه؟ اللي موجوده جنبه نعم تازل كبير فقط نحن لسه بنخل كتاب كتاب لسه موخلناش الكتب التانية تمس؟ لسه موخلناش الكتب التانية ممش عادي نستعجل لو انا اقول الجراح هنجيب ترجمته من تهزيل من تهزيل الكمال ملاقصة صغير صفحة واحدة فقط لا هيه او اقل من صفحة كاملا بما هو مرتوب في الاتفاب رغب من أول كلمة وقيعة من الجرح وهو في الآخر وجنبيه الرمز اللي موجود داخل تهزيب الكمال موجود داخل تهزيب الكمال فلس؟ وروع عنه اختره انته عشرة أو العشرة وروع عنه عشرة فقط عشرة أسماء وربعة بكثة يبقى عشر أسماء روعا و روى عنه عشرة اسمه اعطيع ابن الجراح اتلو اسمه في كتب الجنة كلها خلاص ؟ مليجي عبار ايه ؟ احنا نقوم بتنميج الراس والتاعة انا كمس بتنسيب الكمان انا عايز اطلع في الجنة بتنسيب الكمان بعد كده هنتكلم عن الاسبوع القادم من اهم الدروس هنتكلم ازاي انطلع نعمل الت... ن... ن... نستخرج الكنية واللقب يعني مطيّن هذه ترجمة مطيّن هجيبها من ايه؟ هذه ترجمة غنضر خلاص؟ هذه ترجمة أبو المعاوية أو أبو كريب أو أبو المصنّة خلاص؟ كلها ايه؟ هنتكلم عنه البرس القادم ده ونبقه ايه؟ وركّجه في كويس ولكن الان هذه ترجمة وكيع الاسمه والرموز اللي موجودة عشر رواه وعشر رواه. خلاص؟ ممتاز ده ايه بالنسبه لايه وتقول لي موجود في التنزيل الكامال الجزء كام في الصفحه كام انك انت امتى لما الملف التكست يكون موجود عايز تبعته لي مش عايز تبعته لي اسمه انا لما يكون موجود في الدرس اسال تعملوا كوبي وتبعته من الملف بتاعك انت مش مش, مش شات يعني ان مش مكعب قوي بس عايز اقرا لما اجي اتكلم في ترجمة وكيع الدرس القادم ابقى اقول لي اللي كان موجود الان او اللي هيصبح معا بكده يقول فاتح الكتاب وفاتح وفاتح الدفتر اللي هو كاتب فيه سواء مكتوب بيده او كاتبه على نفسه ورد على سبيل اول ما اسأل انا اسأل اسئلة معينة اقول دي كذا وليه كذا معناه ايه فلاقي الاجابة اما ليس اجابة اما انتوا مساكتبتش قلتوا لسه فاتحين الكتاب الان وقتها يعني المساله اتساله فجاه خلاص باذن الله تبارك وتعالى الاسبوع القادم ان قدر الله عز وجل لي ولكم لقاء اقول كل هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم سبحان الله حمدك اشهد الله لا اله الا أنت أستغفر الله استغفرك اتوب وتزاكم وخير من السلام عليكم ورحمه الله وبركاته